قال رحمه الله فيما ذكر في تلك الآيات وأما الخامس منها وهو إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به وإن الرزق فيها المذكور في قوله وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها فقد جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله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 انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا إلى قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم وايضاح هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه كالخبز الذي يأكله ويعيش به من خلق الماء الذي كان سببا لنباته هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه الجواب لا ثم هب أن الماء قد خلق بالفعل هل يقدر أحد غير الله أن ينزله إلى الأرض على هذا الوجه الذي يحصل به النفع من غير ضرر بإنزاله على الأرض رشا صغيرا حتى تروى به الأرض تدريجا من غير أن يحصل به هدم ولا غرق كما قال تعالى فترى الودق يخرج من خلاله الجواب لا ثم هب أن الماء قد خلق فعلا وأنزل في الأرض على ذلك الوجه الأتم الأكمل هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مسمار النبات الجواب لا ثم هب أن النبات خرج من الأرض وانشقت عنه فهل يقدر أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات الجواب لا ثم هب أن السنبل خرج من النبات فهل يقدر أحد غير الله أن ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحا للغذاء والقوت الجواب لا وقد قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وكقوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا وقوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماء في آية الجاذية هذه قد أوضحنا وجهه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا الآية وأما السادس منها وهو تصريف الرياح المذكور في قوله وتصريف الرياح فقد جاء موضحا أيضا في آيات من كتاب الله كقوله في البقرة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وقوله تعالى وارسلنا الرياح لواقح إلى غير ذلك من الآيات قال رحمه الله وغفر له تنبيه. اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثيه هذه ثلاثة منها من براهين البعث التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضه وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة وسورة النحل وغيرهما أحلنا عليها مرارا كثيرة في هذا الكتاب المبارك وسنعيد طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى والأول من البراهين المذكورة هو خلق السماوات والأرض المذكور هنا في سورة الجاذية هذه في قوله إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين لأن خلقه جل وعلا للسماوات والأرض من أعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت لأن من خلق الأعظم الأكبر لا شك في قدرته على خلق الأضعف الأصغر والآيات الدالة على هذا كثيرة كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق الأصغر وقوله تعالى اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليل وقوله تعالى اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير وقوله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم الايه وقوله تعالى اانتم اشد خلقا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 أهم أشد خلقا أم من خلقنا الآية لأن قوله أم من خلقنا يشير به إلى خلق السماوات والأرض وما ذكر معهما المذكور في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إلى قوله فأتبعه شهاب ثاقب وأما الثاني من البراهين المذكورة فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق لا شك في قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى كما لا يخفى والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جدا في كتاب الله كقوله جل وعلا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 ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا اولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين الآية وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الآية وقوله تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وقوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وقوله تعالى فيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلى قوله فما يكذبك بعد بالدين يعني أي شيء يحملك على التكذيب بالدين أي بالبعث والجزاء وقد علمت أني خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم وأنت تعلم أنه لا يخفى على عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول لا شك في قدرته على إعادته مرة أخرى إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وسندع تتمة الحديث عن البرهان الثالث وهو إحياء الأرض بعد موتها إلى لقائنا القادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته